أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً وسهلاً بالنبي أهلاً هل هند النبي الهاشمي المظلمي احمد زكي النسبي من واسمهم في الكون من واسمهم في الكون أكثره من ذكره وأبشره يا الله ودي أكثره من ذكره وأبشره بكل خير البنشر كل محب للنبي كل محب للنبي من مشرق أو مغربي من من ينزر هذا النبي من مشرق أو مغربي طباً له من المذنبين معرضاً للغضب اللهم من جعل الكموم رمومًا يا ربي كيف كون من الذي صلي على دين ايمان وآل يوسع وآله والصوم What?